بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين احب ابتدي معاكم شويه سلسلة محاضرات عن الام المسيح اول حاجه نتكلم عنها في الام المسيح ان السيد المسيح عاش حياة ألم ليس مجرد اسبوع اسمه اسبوع الألام إنما الحياة كلها كانت ألم حتى قيل عنه في سفر اشعياء النبي انه كان رجل أوجاع ومختبر الحزن كان رجل اوجاع ومختبر الحزن وقيل عنه انه فيما تألم مجربا قادر ان يعين المجربين وحينما يتألم انسان من اجل البر يقول الرسول انها شركة في الام المسيح واننا نتألم معه السيد المسيح لم يمشي في الطريق الرح ولا دخل من الباب الواسع انما عاش في الالم منذ طفولته يعني ولد فقيرا في ليلة بارده وليس له اغطيه ولا اقمطة وفي طفولته هدد بالقتل من هيرودس واضطرت امه ان تهرب به الى مصر وعاش في بيت رجل فقير نجار وبعد كده عاش حوالي 30 سنة مجهول من الناس لا يعرف احد عن تاريخه شيئا ولما بدأ خدمته بدأها وهو لا يملك شيئا حتى لما قوم يطلب منه الجزية لم يجد معه مال يدفع ولم يكن له بيت وليس له اين يسند رأسه وجرب كل انواع الالم جرب الجوع وجرب العطش وجرب التعب ولما نقول جرب الجوع يعني الجوع بصحيح يعني مش زي إنسان يتأخر عن ما عاد أكله نص ساعة يقول أنا جوع لا المسيح ما قالش الكتاب عنه انه جاع غير بعد أربعين يوم من الصوم فكان جوع فوق طاقة البشر أن يحتمل وحينما عطش على الصليب كان قد تصفى دمه كله تقريبا ولما عطش حينما قابل المراه السامريه كان بعد مشي مسافات لساعات وجرب التعب وجرب ألم الإهانة يعني إيه ألم الإهانة قيل في خروف الفصح أنه كان مشويا بالنار دي عن ألم الصلب ولكن في تجسد المسيح الذي ترمز إليه تقدمة الدقيق قيل أيضا مشوية بالنار النار دي اللي قابلها في حياته يعني مش ساعه الصليب في حياته ايه ألم الإهانة دي قيل عنه انه كاسر للسبت وانه ناقض للشريعة يعني اتهم اتهامات انه كاسر للسبت وانه ناقض للشريعة وقيل عنه انه ثائر سائر على المجتمع وثائر على الدولة ولا يريد أن تدفع جزية لقيصر وثائر على الدين يريد أن يهدم الهيكل ويبنيه في ثلاث ايام وانه هو بيغير عوايد القدماء وقيل عنه أنه مضل لما أراد الرؤساء الكهنه أنهم يضبطوا قبر المسيح بعد دفنه راحوا لبيلاطس وقالوا تذكرنا أن هذا المضل قال انه هيقوم في اليوم الثالث فأمر بان يضبط القبر لالا يأتي تلاميذه ويسرقوه فتكون الضلاله الاخيره أشر من الضلاله الاولى يعني اعتبروه مضل بل شتموه قائلين أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان قالوا على المسيح إنه سامري وبه شيطان ولما شف عيني المولود أعمى قالوا لذلك الأعمى الذي أبصر الا تعلم ان الذي شفاك رجل خاطئ فقالوا عليه انه خاطئ وانه مضل وانه سامري وبه شيطان وقالوا عنه ببعل زبول يخرج الشياطين يعني المسيح اتحمل كتير في الحقيقه شتائم لا حصر لها من ناس هم خطاه ولكن الكبرياء اخذت مسافات معهم وكانوا يتهمونه اتهامات عديدة وفي محاكمته اتوا بشهود زور لكي يشهدوا عليه ولفقوا حوله تهمًا وكانوا يشكون ايضا في تصرفاته يعني لما المرأة الخاطئة غسلت قدميه بدموعها وبل ومسحتهما بشعر رأسها قالوا لو كان هذا الانسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها انها لخاطئة ولما قال لل... للرجل مغفوره لك خطاياك قالوا فكروا لماذا يتكلم بتجاديف ولا يغفر الخطايا الا الله وتحمل وتحل... الم الشك في حياته وفي قيامته ايضا ليس من توما فقط انما التلاميذ كلهم ظنوه خيالا لما ظهر وتحمل ايضا الم الرفض حتى في المزمور يقول رفضوني انا الحبيب مثل الميت المرزول وقيل عنه انه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وقيل عنه النور أضاء في الظلمه والظلمه لم تدركه وان الناس أحبوا الظلمه أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريره ولما ذهب إلى بلده بيت لحم هزأوا به وقالوا أليس هذا ابن النجار ورفضوه حتى قيل ليس نبي بلا كرامه إلا في وطنه بل رفضوه أيضا كملك لما كتب على صليب ملك اليهود راحوا اللي بينطوا قالوا له لا ما تكتبش ملك اليهود تشيلها دي احنا ليس لنا ملك الا قيصر اللي كانوا بيشتكوا من قيصر دلوقتي بيقولوا ليس لنا ملك الا قيصر ما يستحقوش ان يملك عليه وكثيرا ما تخلى عنه احبائه وتركوه وحده وهو نفسه قال لهم تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي ولكني لست وحدي لأن الاب معي إن وجدت نفسك إنك واقف لوحدك تذكر ان المسيح واقف لوحدك عندما حكم المسيح لم يقف معه أحد ولا دافع عنه أحد وهو الذي دافع عن أشر الخطار حتى عن المرأة التي ضبطت في ذات الفعل دافع عنها وأنقذها من الراغبين في رجبها لكن في محاكمته لم يدافع عنه أحد داني نيقود الذي اشترك في تكفينه مع يوسف الرامي كان عضوا في مجمع السنهدريم ولم يكن موافقا لرأيهم لكن الكتاب ما قالناش أي كلمة دفاع دافع بها نيقوديموس تلاقي عمله وأنه وبس. يعني ما قالش كلمة موافقة لكن ما قالش كلمة دفاع حتى تلميزه تركوه وهربوا السيد المسيح عاش حياة ألم من أجل الناس وكان يؤلمه بالاكثر خطايا الناس كيف أن الناس فقدوا الصوره الالهيه التي خلقوا على شبهها ومثالها ازاي الخطيه حطمت الناس هذا التحطيم كله ففقدوا سموهم الأول وخضعوا لبشاعات ونجاسات ولذلك لم يكن غريبا أن المسيح في ألمه من أجل الخطايا بكى على اورشليم وقال لها يا اورشليم يا أوروشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده وحزن لأجل الشعب التعبان الذي لا يجد رعاية لأنه وجدهم كما يقول الكتاب وجدهم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له كانت خطايا الناس تؤلموا لأنه لم يخلقهم هكذا العالم دفع إلى الشرير وسلطان الظلام ملك في اماكن كثيره والعجيب ان السيد المسيح الذي جاء يخلص الناس ويحمل اتعابهم وقف الناس ضده مش بس ساعه الصلب لما قالوا اسلوبه واسلوبه إنما في بعض أوقات كانوا يرفضون تعليمه ومره رفعوا حجارة ليرجموه كما ورد في يوحنا 10 أي واحد تاتي رفعوا حجارة ليرجموه وقالوله أنت تتكلم بتجاديف يعني اعتبروه مجدفة من ضمن الاهانات الكثيره التي لحقت بالمسيح والسيد المسيح حينما دخل في الام الفداء والام الأسبوع الاخير قيل عنه انه جاز المعصره وحده جاز البعصره وحده ولم يقف معه احد وهو لم يتضايق من هذا بل لما اتى الجند ليقبض عليه قال لهم من تريدون قالوا له الناصر قال لهم انا خذوني ولكن اتركوا هؤلاء يمضون فلو التلاميذ دول يمشوا في حالهم وخدوني انا ودافع عن تلاميذه حتى وقت القبض عليه احتمل خطايا الناس في الحقيقة ممكن اقول لكم في احتمال المسيح عبارة شاملة تقريبا بالنسبة للناس وهي انه احتمل ظلم الاشرار واحتمل ضعف الابرار احتمل ظلم اعدائه وقسوتهم واحتمل خوف اصدقائه وهربهم يعني الاشرار هجموا عليه ولفقوا له تهم وعاملوه بكل قسوه وبضرب وشتيمه الى اخره واصدقائه احتملهم ايضا في جبنهم وفي خوفهم وفي هربهم وفي تركهم له وحده في بستان جثيماني حينما كان المسيح يجاهد من اجلنا ويصارع حتى ان قطرات عرقه وصارت كقطرات دم لم يقف معه اكبر تلاميذه الثلاثه الكبار الذي قيل عنهم انهم اعمدة في الكنيسة بطرس ويعقوب يحن تركوه وحده في احرق اوقاته ولم يستطيعوا ان يسهروا معه ساعة واحد المسيح ربخهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة ما ادروش. وقيل إن أعينهم كانت ثقيلة دي حاجة صحيح تكسف إذا كان أعظم ثلاثة في التلاميذ أعمدة الكنيسة الثلاثة قيل عنهم إن أعينهم كانت ثقيلة وما للبقين نقول عليهم إيه وبقية الشعب نقول عليهم إيه لاحظوا إن المسيح قال لهم اصهروا وصلوا لا تقعوا في تجربه اللهم انا عايزكم تسهروا مش من اجلي من اجل انفسكم يعني انتوا لو ما تسهروا من اجلي هتعملوا لي ايه اسهروا من اجل انفسكم مش لكي تسندوني انما لكي لا تقعوا انتم في تجربه يعني كانه يقول له واحد زي بطرس لما أنكر يقول له يا بطرس لو كنت سهرت معي تلك الساعة ما ضعفت وما سقط لكن لانه فضل النوم عن أن يسهر مع السيد أمكر أن يسقط السيد المسيح كان في البستان امامه الكأس المر المملوء من المرارة اللي هو خطايا الناس كلها هو تفتكروا ان الام المسيح بس هي الجلد والصلب والبصاق واللطم والمسامير والشوك كل هذه الام للجسد ولكن هناك الام للنفس وللروح ينبغي ان نحن لا ننساها كانت روح المسيح تتالم استرى بشاعات الناس ماذا فعلت الخطيه بالانسان اللي خلق على صوره الله ازاي وصلته لهذا الوضع البشع المملوء من القسوه والكذب والخيانه الخيانه حتى وسط الرسل والكب والتلفيق حتى وسط رؤساء الكهنة اللي كانوا بيلفقوا له تهم وبيكذبوا وبيقدموا رشوة حتى دفعوا رشوة للجند وقالوا, له وقالوا للجند اكذبوا وقالوا أتى تلاميذه وسرقوه ونحن نيان حتى كده مش, مش متلفقة مظبوط مدام أنتو نيام وجم سرقوه وأنتو نيام إزاي شفته أن تلاميذ جم وإزاي شفته السرق وأنتو نيام حسيته بإيه إزاي عرفته نيام أن تنيام أن تلاميذ جم والجم دول تلاميذ وأن سرقوه عرفتوا دي منين مدام نيام لكن الشر إذا عصف بالإنسان لا يترك له عقلا ولا فكرا ولا منطقا ولا أي شيء وكان المسيح أمامه في بستان جثيماني كل خطايا الناس من أول خطية حواء إلى آخر الدهور كل الخطايا الخفية والظاهرة خطايا الفكر والحس والجسد والفعل واللسان كل البشاعات والنجسات مش بس كانت امامه وانما كان لا بد ان يحملها لكي يموت عنها ونظر السيد المسيح إلى هذه الخطايا والى الدرك الذي انحدر اليه البشر وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت وعندما سيق المسيح الى المحاكمة قيل عنه انه كشاة تساق الى الزبح صامتة أمام جزيه ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه لم يدافع عن نفسه ولو دافع لتبره ولو وقعنا نحن في الدينونة كانت خطايانا التي يحملها لا تحتاج إلى دفاع إنما تحتاج إلى فداء ما هو الدفاع الوحيد الذي يمكن أن يقدمه المسيح عن خطايانا إنه يدفع تمنها لله الاب وتمنها كان دمه يدفع دمه عن هذه الخطايا والآب ينظر إلى هذا الدم المسفوك ويقول لما أرى الدم أعبر عنكم يعبر غضبي عنكم حينما أرى هذا الدم كان هذا الدم هو الدفاع الوحيد الذي يقدمه المسيح عن العالم مش بالكلام في ناس يحاولوا يظهروا محبتهم بالكلام أما المسيح فأظهر محبته بالفعل بين محبته لنا إذ فيما نحن خطاه مات المسيح لأجلنا البار لأجل المسيح وهذا البار الذي جاء يدافع عن العالم كله ويحمل خطايا العالم كله البشريه الخاطئه الخائنه فضلت عليه لصا هو باراباس وقاتلا قالوا له ما تستاهلش باراباس عندنا باراباس احسن منك يفرج عنه وتبقى انت حاجه عجيب بكرامه ها المسيح كم يبص الحقد دويليد الخطيه توصل الانسان الى هذا المستوى ليكم السيد المسيح ما جاء لكي يدين خطايا العالم إنما لكي يخلص العالم من الخطيه كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا وقبل المسيح ان يحمل الاثام كلها اثام الماضي والحاضر والمستقبل يعني اثام الناس منذ الماضي الصحيح من اول الانسان الاول في جنه عد عبر العصور وخطايا الناس اللي في ايامه والخطايا اللي هتيجي في المستقبل كمان ومنها خطايانا نحن اللي ما كناش عايشين وقت الصلاه حملها كلها وحمل أحزان البشرية وتعب البشرية والام البشرية لكي يقدم لله الآب صورة نقية للإنسان الكامل الذي لم يعش منذ الخروج من جنة عدن حتى الآن يعني من أول ما آدم وحو من جنة عدن لم ترى السماء إنساناً كاملا ولا واحد. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوذ بمقدر الله. فجه المسيح يقدم صورة الإنسان الكامل الذي يحمل خطايا غيره. لأن إذا مات خاطئ يموت عن خطيته أما البار فإنه يموت عن خطايا غيره. والله الكلمه الذي لم تكن طبيعته الالهيه قابله للتالم لبس طبيعه قابله للالم هي طبيعتنا فتالم لكي يرفع الالم عنا ولكي يقدس الألم وتصبح آلامه سبب بركة للعالم كل هذا المتواضع الوديع أسلم ذاته للمتكبرين يتحدونه ويستحزئون به ويقولون له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب ثم ما هيقدر ينزل لكن لو نزل نبقى احنا هلكنا ده لو جه المسيح ينزل من الصليب نقول يا رب طب واحنا هنروح فين ده صليبك هو خلاص نحن تحمل هذا وسكت اللي بيقول له انزل على الصليب مش دريان معنى الكلام ده ايه او يقولوا خلص اخرين اما نفسه فلم يستطع ان يخلص ليه نفسه جرت لها ايه لا بالعكس نفس المسيح تمجدت على الصليب لأن المسيح كان زبيحة حب وهو على الصليب أعظم صورة للحب هي صورة المسيح وهو على الصليب لأن لا يوجد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه المحبة اللي بالكلام ما تنفعش قديس يوحنا الحبيب يقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق طب وإيه هو العمل المحبة تظهر بالعطاء وبالبذل وأعظم محبة إن الإنسان يبذل ذاته وهكذا كان المسيح بذل ذاته لم يرغم على هذا قال لي نفس انا اضعها من ذاتي لا يستطيع احد ان يأخذها مني ولكني انا اضعها من ذاتي لي سلطان ان اضعها وسلطان ان اخذها ووضع هذه النفس عنه وبذل ذاته في سفر اشعياء يقول بذلت ظهرك للجالدين وخدك للناتفين ونقول له في القداس وخديك لم تمنعهما عن خزي البصاق اسلمهم لله وللضرب لم ترد وكرك عن فزي البساء وهكذا صعد المسيح على الصليب وصعدت المحبة على الصليب لكي تقدم فداء عن البشرية كله. وإذا بالتراب يأخذ أبشع صورة للكبرياء وللعنف وللقسوة وللصياح وللضجيج وللتآمر والشكوى إلى بيلاتوس واللي كانوا عايزين يتخلصوا من حكم الرومان يشتكوا المسيح إلى الوالي الروماني المسيح في كشات تساق الى الذكر انا جاي اخلصكم وطريقه تخليصكم هي ان انا اقبل الصلب واقبل الموت عنكم مش حكايه ازاي ينقذ نفسه او يبرئ نفسه ما دي سهله لكن لو برع نفسه تدانون انتم ولو منع الموت عن نفسه تموتون أنتم لذلك فضل أن يموت لكي يحيى الناس وفضل أن يذل لكي يعطي البشر كرامة ويعيد إليهم الصورة الإلهية وكان في آلامه يفكر في غيره ولا يفكر في نفسه حتى على الصليب لم يكن يفكر في نفسه كان يفكر في غيره كان يفكر في صالبيه كيف يعطيهم الغفران اغفر لهم يا ابتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وكان يهتم باللص اليمين كيف يدخلوا إلى الفردوس وكان يهتم بأمه مريم وبتلميذه يخنى وكان يهتم بالعالم كله كيف يخلص العالم ذاته لم يفكر فيها ولم يهتم بها إنما بزلها في حب أما اهتمامه كله فكان بخلاص الناس كان القلب الكبير الذي يهتم للعالم كله يحتمل العالم الذي وقف ضده ويحتمل ضعف تلاميذه الذين لم يقفوا إلى جواره. وفيما كان المسيح على الصليب كان هناك فرح في السماء لا يعبر عنه يقول يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب فكم بالأولى خلاص العالم بأسره لذلك يوم الجمعة الكبيرة وان كنا نحزن من أجل خطايانا التي بسببها صلب المسيح إلا ان نحن نبص المسيح ونقول الرب ملك على خشب نقول الرب قد ملك ولبس الجلال لبس القوة وتمنطق بها لأنه على الصليب كانت له القوة التي هزم بها الشيطان وهزم بها الموت له المجد من الآن وإلى الأبد أمين